قل <تصفيق> اؤنذ of mm the -hmm. dingong mangang gongka وين <تصفيق> si And <laughs> you وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله اذكروا أمنكم <تصفيق> أمة وقو واختلفوا من then I'm you. والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه الستم حس مَا نَغْمُدُ لِيَنفَتَنِيَ كُمْ وَلَنْ عَنْكُمْ and وقفروا في البلاد